من الله ما عملتنه تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الم... الحمد لله رب العالمين نعود إلى هذا السؤال الذي يدل على معرفة بالله قال السلف من كان بالله أعرف كان منه اخوف ولا تخزيني يوم يبعثون مع بذل في كافة المجالات وجهاد عظيم ومع ذلك ولذلك تأمل قول عمر رضي الله عنه وهو يسمع ثناء بعض شباب المسلمين عليه يزاك الله خيرا حكمت فعدلت ويذكر له فضائل مات النبي عن كراض فتحت البلاد فيقول عمر والله وددت لو أني خرجت من هذا الأمر لا لي ولا علي كفافا وددت لو أني أخرج من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي يعني لو ملكتك كفاف أنا مبسوط امرك سلامه بس طبعا احنا في زمن انتشرت فيه مساله يعني التواضع الكاذب هذا اللي بيسموه الناس كشكره ها؟ يعني يا شيخنا انت لا اوضح الناس والله ما عندنا اي علم ولا عندنا حاجه وناس بخصوصين جدا جدا وكذا والكلام ده بيقول شنو بس كلمه باب التحسين ال... سلام شو التواضع ده وعاجبه كده عاجبه يقولوا سلام متواضع شديد يا سلام والله حاجه جميلة اذا ذات هي ذات عباره عن تكميل ل لزينه يعني الحكاه ذات يعني ما عملنا حاجه والله ما عملنا حاجة حاجه والله احنا والله بس وكده انه كده ذاته عباره عن انتفاخ من نوع اخر لا السلف ما كانوا كده والله الذي لا اله غيره عمر كان يعني ما يقول يا اتمنى ما عرفوا الله, عرفوا الله عز وجل فإبراهيم عليه السلام يسأل الله أن لا يخزيه يوم القيامة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من اتى الله بقلب سليم ويفيد هذه الفائدة انه لا سلامه يومئذ ولا كرامته يومئذ الا لمن اتى الله بقلب سليم من آفة الشهوات وآفة الشبهات ده القلب السليم القلب السليم هو اللي بيسلم من, من من شر الشهوات وديها اللي بتخلي الزول ينحرف في شهوات المحرمه او الانحراف احيانا يكون من باب الشبهات افكار منحرفه وضاله تبعد الناس عن الصراط المستقيم وتريدهم موارد الهلاك وقفه رابعه ثناؤه على الله عز وجل ثناؤه على الله اسمع قوله تعالى في سوره الشعراء فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يبيتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ثناء على الله وهناك في سورة البقرة لما ذكر الله بنايه البيت حكى عن خليل إبراهيم أنه قال ربنا تقبل منا هو إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وهناك في المناظره قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وجهت وجهي للذي أثنى على ربي فطر السماوات والأرض الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ده, ده ثناء على الله هذا ثناء على الله إن ربي لشبيع الدعاء ويوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها ثناء على الله حمد الله تحمد الله تعالى على كل حال تحمده على النعمة تثني على الله بما هو أهله وهذا فرع عن معرفة الله الثناء على الله فرع عن معرفة الله يعني أنت إذا عرفت ربك أثنيت عليه ذكرت صفات صفات كماله ونعوت جلاله فإبراهيم أحب رب العالمين فأثنى على الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إذا اراد الدعاء أن لا يدعو مباشرة ويطلب ما يريد مباشرة بل رغبه نبينا صلى الله عليه وسلم في ان اذا اراد احدكم ان يسال ربه قال فليحمد الله وليثني عليه بما هو اهله ثم ليصلي علي وليسال حاجته ده من أدب الدعاء ثناء على الله ثناء على الله عيسى عليه السلام يساله رب العالمين أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله السؤال هو ده الجواب المباشر ما قلت له ما قلت له ما قلت ذلك لكن كيف أجاب عيسى قال سبحانك سبحانك بدأ بالتسبيح ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ثناء على الله ها وزول قال لك يا فلان الاجراءات تمت تمت يا أخ الحمد لله والشكر الله والله ربنا عظيم ونعم علينا كبيره والله نسأل يعني تفضل علينا وأكرمنا ويسر أسبابنا أثني على الله يا اخي ربنا عز وجل يحب منا أن نشكر من بذل لنا معروفا بل قال رسول الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس شو الكلام ده عجيب كيف بذل لك معروف كافه تدعو له فرب العالمين يمن عليك أثنى على الله لذلك في فائده ما رايت ما رايتها في كتاب من باب الامانه يعني ولكن لا تعارض او ليست تنافي في علم الشرع ابراهيم عليه السلام زار إسماعيل وبالمناسبة ظهر لي وأنا أقلب النظر في هذه أننا بحاجة إلى حلقة ثانية وربما ثالثة في سيرة إبراهيم عليه السلام وكان يمكن أن نقول لكن هذه مدرسة كبيرة لا يحسن أن نبر بها مرور الكرام فلا اشكال لتكن هذه الطليعه السيره المباركه وباكوره الثمر الطيب ولنا باذن الله وخفاق اخر الان ياتي ابراهيم يزور ابنه اسماعيل بعد ان كبر وتزوج فلا يجده اسماعيل غير موجود فقال اين هو قالت زوجته ذهب يصيد ليش يصيد قال لها كيف حالكم هي ما عرف د ابراهيم ابو اسماعيل ما عرفه كيف حالكم قالت شر حال حالتنا السيئه خلاص وذكرت له بؤسهم وشده عيشهم فقال لها اذا جاء اسماعيل فاقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. إسماعيل جاء في الحديث في البخاري قال فكأنه أنس أنس أمرا غريبا يعني حسي إنه في زوجة في البيت. قال هل جاء أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ من صفتي كذا وكذا. برضو من الفجر ما في تعلم الغي مشكلة. <تصفيق> الله يضيعونه ويخضعون من الفجر للجاز. ديزك <تصفيق> إسماعيل عليه السلام أنا ما عارف ذل السعود الداعية تعلم الغيب وخطات رمل يعلم الغيب الغيبة فيه ولاي كان فيه شيء على مستوى الإعلام القومي والكبير والتراث تراث ينادي شيخنا تراث ينادي الله في حقه ويقول لك بعد ده في غلاش شديد يا أخي المبلغ اللي ياشنو طالما كشكشي في الغلا ما فوتة كل كل أقل ما والله الغلا ما يفوت إلا أن نعود إلى الله والله الذي لا إله غيره فقال قالت جاءنا شيخ كبير من صفتي كذا وكذا قال هل, هل أمرك بشيء وألا اوصى بشيء قالت نعم هي ما عارفة. قالت يقول لك غير عتبة بابك هي عرفت خبر دم على قال ذاك أبي إبراهيم وأنت عتبة الباب الحقي بأهلك أبو قال لي طليق مش بيتكم الفائد وين الفائد وين إبراهيم لم يرضى من أحد ألا يحمد الله؟ بحب الله إبراهيم بحب الله. دي لما قالتوا حلكنا كعب وحلكنا سيئة، الكلام ده ما كويس. دي ما مرد نفع مع إسماعيل، آه؟ أول بيجي يقولوا قال له غير عاتم بابك غير عاتم. هنا قالت الشاهد وخيت بصورة سلبتها إسماعيل قال لا أنت العدم بيتكم أنا بيت خلاص. الشاهد ما ح ما ما قبله إبراهيم شان كده. لو كنت محبا لله لن ترضى من أحد يقول, يقول لك زي الزفت والله حاله صعبه وماء ده يوم زا في فأحد يقول لك الله يزول ده عايب يا أخي ما تقول كده لا لا يا اخي ده الآن يا شيخ بيشكي الله ده بيشكي رب العالمين ليك لا تقبل قل له يا أخي أنت معافى أنت قلبك بخير في إنسان قررت له عملية في الأردن بما قيمته 300 مليون جنيه شان يشيله يا شيخنا يوده إلا قالوا إسعاف جوي ده ما بني لليوم اليوم ده إسعاف جوي يعني في حاجة كده بالسماء لأنه في أنابيب يوده هناك 300 مليون عندك انت لا الحمد لله ما عندك ما, ما عندك ما الله كريم عليك كان ممكن تكون انت زادك العائز 300 مليون الأردن ده والله فعلا يا اخي علما كبيره لكن اللي في النهايه ده البعث بعد ما ما قوي سحسن من تيه بدر يعني اهل العلم يعرفون من البدايات وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ناس يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون عرفوا بعدين فخسفنا به وبداره الارض بعدين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وإيكا أن الله يبسط الرزق لماذا يشاء ويقدر الله يمع فعلا الأشياء دي يعني أكسام يعني لولا أمنا الله علينا لخصها بنا كنا استعفوذ فيها فوينه قارون ما فيه زلزال خص في بس دايره كده مربعة بس ما ما كل بس بيته بس بس بيته قال لك ده ما حصل ذاته قبل كده جيب على المجلجي خليه وريك دي الظاهرة دي بس بيته بس جيرانه بهنا فيه وبهنا فيه بس بيته لا تحت بكنوزه دين عرفه بعد داك بعد ما شافه عرفوا الساعة بيقول عقال خالص وزمان بيقولوا شنو وأنبهك سبحان الله لما تستقر كلام يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إذيك حساس إنهم من دهشين ومخلوعين كده يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يعني بيقولوا عجيب يا أخي يا قارون ده شيء عجيب يا أخي مندهشين لما يجيك الخبر داك كلام زول عاقل ويكأن الله يبسط نصر والله يا ما عادي كلها أكسام في النهاية والله المكتوب يجيك بعدين لولا أمننا الله علينا دي على كانوا بيقول بس ربنا ستر كنا استعروا حنا فيها الحمد لله كده كويسين سينا ما عندنا حاجة وقاعدين في الدنيا دي قاعدين عايشين يعني لولا أمننا الله علينا لخسف بنا وكانه لا يفلح الكافرون ابراهيم بعد زمن وانا اتكلم عن الوقفه بتاعه الثناء على الله هو يثني على الله ولا يحب من مخلوق الا يثني على الله او ان يقول في رب العالمين ما لا ينبغي جاء بعد زمن ووجد اسماعيل غير موجود وجد زوجته فسلم عليها قالت كيف حالكم قالت بخير حال إحنا مبسوطين ما طعامكم فأخبرته عن أنه اللحم طعام واللحم والبر فدع الله أن يبارك لهما في اللحم والبر في الحديث قال فأنت لا تأتي مكة إلا وجدت شيئا من بر وقبح وقالت له قال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئه السلام وقل له جاء شخص من صفتي كذا وكذا وهو يأمرك أن تثبت عتبة بابك ويقول لك العتبة عقد باب ثبتها وجاء إسماعيل وكأنه آنس شيئا فلما سال وذكرت له ما قالت قال لها ذاك أبي وأنت العتبة وهو يأمرني بإمساكك أقعدي خلاص الفريق شنو بين دي وديك ديك ذمت حالته واشتكت ربها فأمر إبراهيم بفراقها وهذه أثنت على الله بخير حال نحن مبسوطين والله في ناس ها؟ يعني مع قلة ذات اليد لكن عندهم ثناء على الله عظيم يعني أنا سمعتها الشيخ محمد سيد رحمه الله يذكر في محاضرة قال زرنا بعض الناس في بادي من البوادي زول قال يعني ملابس اللابسة دي كانها بس يعني ما عنده فريق من الواطه شده ما متسخ وعندي في خلق قال جيلو قلنا كيف حالك يا فلان قال والله قال لنا والله يا جماعه ربنا ده تقول ما عنده غيري بس تقول ما عنده غيري ربنا ده تقول بس شغال معي بس ما عنده غيري يعني شنو نعم ودي بس ده يكبيها فيك كب... قالوا دي حالته هذه حالته وهذا ظنه في ربه هذا معنى كبير هذا معنى جليل ولذلك المحب لله الصادق في محبة الله يرى أن النعمة مهما قلت يراها عظيمة النعمة يستعظم النعمة مهما قلت يقول لك والله في نعمة كبيرة خلاص يراها عظيمة من رب العالمين ويستصغر الطاعة مهما جلت عمله أطاعة العمل مهما كبرت يقول لك ما عندي اي عملا الله بس ربنا يرحمنا بس إلا يتغمد ربنا برحمته لكن لما يجي في مقام النعمة يرى مهما قلت النعمة أنه في خير عظيم وفي نعمة جليلة هذه وقفات عجلة مع إبراهيم عليه السلام وكما قلت لك بدري لي أن الأسرة المسلمة تحتاج إلى أن تعرف إبراهيم الزوج وإبراهيم الأب وبدلي لي أن الدعاة والمصلحين بحاجة إلى معرفة إبراهيم الداعية إلى الله حتى يتأسى الناس في دعوتهم إلى الله كذلك الأخلاق في سيرة إبراهيم كان لها مكان عظيمه جليله نحن بحاجة إلى أن نقف عندها وقفات أخرى أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعيننا على ما فيه رضاه وأن يحشرنا وإياكم جميعا في زمرة إبراهيم وإسماعيل وفي زمرة سيدنا محمد الرسول رب العالمين وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا لطاعته وان يشملنا واياكم بما يخص به حج جبيته من قوله اني قد غفرت لكم اسال الله ان يعمنا واياكم بهذه المغفره واسال الله بعظمته وجلاله ان يشفينا جميعا ومرضانا ومرضى المسلمين ان يرفعنا في الدنيا والاخره ان يعزنا في الدنيا والاخره ان يكرمنا بالقران وأن ينور قلوبنا بالقرآن وان يجعل شغلنا وفكرنا وهمنا في معرفة معاني كلامه وكلام رسوله إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد